إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل الكافرين أمهلهم غويدا